شبكة الحكمة والأثر الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر ببلاد سودان تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسريما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الدرس الماضي عن المرجئة وعن الخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة في مسمّى الإيمان والحقيقة أن هذا ليس هو الخلاف الوحيد بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة وإنما حقيقة الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة في خمس مسائل أولوها مسمّى الإيمان فالكام الفرق بين الإسلام والإيمان ثالثها زيادة الإيمان ونقصانه رابعها الاستثناء في الإيمان خامسها حكم المرتكب الكبيرة هذه الخمسة مسائل هي الفروق الرئيسية والأساسية بين أهل السنة والجماعة وبين المرجعة تكلمنا عن الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان بقيت هذه المسائل الأربع بقيت هذه المسائل الأربع نذكرها بإذن الله عز وجل ونذكر أقوال المرجئة وكيفية تردي عليهم وأقوال أهل السنة والجماعة في هذا الباب أولها من المسألة لم نذكرها مسألة الإسلام والإيمان الفرق بين الإسلام والإيمان في مصماهما فإن المرجئة يجعلون الإسلام والإيمان والدين هذه الثلاثة قدماء المرجئة يجعلون الإسلام والإيمان والدين شيئاً واحداً فإذا زال الإيمان زال الإسلام والدين وإذا ثبت الإيمان ثبت الإسلام والدين وهذا القدماء من المرجئة الذين كانوا في عصر الإمام أحمد رحمه الله وما قبل ذلك فكان عندهم مرتكب الكبير أو العاصي مؤمناً كامل الإيمان ومسلماً وتام الديانة وهؤلاء رد عليهم أهل السنة والجماعة برد مفحم قالوا لهم يلزر من قولكم أن الإسلام والإيمان والدين شيئا واحدا أن الله عز وجل حينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه وقال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أن الدين كله قد اكتمل في تلك اللحظة لأن الإيمان والإسلام والدين عندهم شيئاً واحداً وأن المؤمنين كلهم على درجة وحيدة من الإيمان في أعلى درجاته مع أن الله تعالى أنزل آية المائدة في حجة الوداع يوم عرف يوم الجمعة بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إذن الدين لم يكن قد اكتمل قبل ذلك أيها الأخوان الدين قبل ذلك اليوم لم يكن قد اكتمل بعد وهم يقولون لا الدين قد اكتمل قبل هذا بعشرين سنة منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما جعل المتأخرين من المرجئة الذين جاءوا بعد عصر الإمام أحمد رحمه الله يفرقون بين الإسلام والإيمان والدين فجعلوا الدين ثلاثة أجزاء, جعلوا الدين ثلاثة أجزاء. إيمان وفرائض ونوافق فالإيمان عندهم ليس هو الدين الإيمان والإسلام عندهم شيء واحد لكن الدين ثلاثة أشياء عندهم الإيمان والإسلام شيء واحد هؤلاء المتأخرون من المرجئة الإيمان والإسلام عندهم شيء واحد وهما ثلث من أثلاث الدين. الثلث الثاني من أثلاث الدين الفرائض الثلث الثالث من أثلاث الدين هو النوافل ورد عليهم أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى سمّ الدين إسلاما وسمّ الاسلام دينا فقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال عز وجل ورضيت لكم الإسلام دين فكيف يكون الإسلام ثلث الدين والله تعالى يقول هو الدين فلا شك أن هذا يبتل كلام المرجئ وقوله وهم أرادوا من كل هذه التشقيقات وهذه التقسيمات الباطلة أن يصلوا إلى قضية أن كل المؤمنين في مرتبة واحدة من الإيمان ولكن كل ما قولا وجدوا أنه يتناقض مع آيات أخرى أو أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام فيحدثون قولا آخر وهكذا المبتدع لا يزال في حدث وإحداث في دين الله عز وجل ولن يسلم ولن يستسلم من هذه البدع إلا أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله على فهم الصحابة إضوان الله تعالى عليهم أجمعين المسألة الثانية من المسائل التي اختلف فيها آل السنة والجماعة مع المرجئة مسألة زيادة الإيمان ونقصانه فإن فرق المرجئة كلهم القدماء منهم والمتأخرون الكرامية منهم والأساعر منهم والجهمية منهم ومرجئة الفقهاء منهم كلهم أو كلهم اتفقوا على أن الإيمان طبقا واحداً لا يزيد ولا ينقص قالوا لأن نقصان الإيمان شك نقصان الإيمان عندهم شك والشك كفر قالوا إذن الإيمان لا يزيد ولا ينقص الإيمان طبق واحد جميع الخليقة المؤمنون منهم إيمانهم في مرتبة واحدة وإنما التفاضل بينهم في الأعمال وهذه الأعمال عندهم لا تؤثر في الإيمان هذه الأعمال عندهم لا تؤثر في الإيمان رد عليهم أهل السنة والجماعة بردود بليغة منها الآيات والأحاديث الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان شعب كحديث أبي هريرة في الصحيحين الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فعلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وبقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون فأخبر الله عز وجل أن إيمانهم يزيد بتوكلهم على الله عز وجل وبوجل قلوبهم وخشوعهم حينما تتلى عليهم آيات الرحمن وقال سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً لما سمعوا تهديد الكفار ووعيد المجرمين والظالمين زادهم ذلك إيماناً بوعد الله عز وجل وبنصر الله تبارك وتعالى وقال عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً مع إيمانهم وهذا أيضاً صريح الدلالة في أن الإيمان يزيد وإذا زاد نقص ومعلوم أن المعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعات تزيدوا الإيمان. فمن نقبل نقبل قول المرجئة الذين لا مستند لهم ولا برهان في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أم نقبل كلام العليم الخبير الذي خلقنا وسوانا وأنزل علينا كتابا أمرنا أن نؤمن به لا شك أننا نؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل والذي هو صريح الدلالة على زيادة الإيمان, و... على زيادة الإيمان. والمستقر أنه إذا زاد نقص هذا المستقر عند عامة أهل السنة والجماعة وأما ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول بزيادة الإيمان ويتوقف في نقصانه فإن الإمام مالك رحمه الله أراد بذلك كمال الاتباع لنصوص الشرع لأنه لم يجد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفظة النقصان في الإيمان هذه وإنما وجد الأدلة كلها تنص على الزيادة ليس هناك دليل يذكر النقصان هذا صريحا وإن كان من حيث المعنى معلوم وموجود وتشير إليه اشارات. كما في قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر إذا مسهم طائف الشيطان يزيد إيمانهم أم ينقص ينقص لكن هذا يعرف بالمفهوم لا يعرف نصا لا يعرف نصا ولهذا الإمام مالك رحمه الله ما نفى نقصان الإيمان فقول مالك ليس كقول مرجئة حتى في, في النقصان مالك توقف عن اللفظة وإلا فالمعنى عنده مستقر هذا رحيخ المعنى معنى نقصان الإيمان عند الإمام مالك مستقر لكنه توقف عن استخدام لفظة لم ترد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام انما في كتاب الله انما الذي ورد في كتاب الله عز وجل أن الايمان يزيد فلهذا قال الامام مالك رحمه الله الايمان قول وعمل ويزيد قيل له وينقص قال اتوقف فيه يعني توقف في لفظه النقصان والا فالامام مالك رحمه الله من أئمة أهل السنه والجماعه وهو موافق لهم في جميع ابواب العقائد لم يخالف في شيء من ذلك وهذا هو اللائق به وبإمامته وحفظه ومعرفته لكلام الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نعم ومن الإشارات أيضا كما ذكر الشيخ حديث أبي هرير رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يزن الزان حين يزني وهو مؤمن هذه أيضا إشارة إلى أن إيمانه في هذه الحالة ينقص أو كما قال أبو هرير رضي الله عنه يرتفع إيمانه حتى يكون كالظلة في حال عصيانه ثم يعود إليه بعد ذلك ف... نعم فعل صوتك أحسنت وحديثنا قصات عقل ودين وفسر نقصان دينها بأنها إذا حاضت لم تصم ولم تصلي وهذا أيضا أسبح ما يكون بالصريح في أن ترك الطاعات ينقص الإيمان وأن فعل الطاعات يزيد الإيمان ولا نزاع بين أهل السنة والجماعة في هذه المسائل ولله تعالى الحمد والمنى وأما ما ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله وهي مقولة اغتر بها كثير من مرجعة العصر أنه قال من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله فهذه المقالة مبتورة بهذا بهذه الطريقة فإن بعض مرجاءة العصر حينما يناقشون في إخراجهم للعمل عن مسمى الإيمان أو في حينما يناقشون في جعلهم العمل شرط كمان وليس, وليس شرط صحة في الإيمان يحتجون بقول الإمام أحمد هذا أنه قال من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله والحقيقة أن هذا جزء من المقولة لأن عبد الله بن الإمام أحمد قال سألت أبي عن من يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ولكنه لا يستثني يكون مرجعا قال لا وفي موضع آخر قال من قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء من قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد برئ برئ من الإرجاء فهؤلاء أخذوا جزءا من عبارة الإمام أحمد وترك الجزء الأهم والمهم في هذه العبارة هو قوله قول وأمل الإمام أحمد لا يقرر فقط أن الإيمان يزيد وينقص والإمام أحمد لا يقول أن المرجع قوله من حصر في زيادة الإيمان في عدم زيادة الإيمان ونقصانه بل الإمام أحمد يقرر في عدة مقالات وفي عدة مواضع أن الخلافة بين أهل السنة وبين المرجعة في هاتين المسألتين الرئيستين قولوا أن الإيمان قول وعمل وأن العمل داخل في مسمى الإيمان وأن من العمل ما يذهب بذ... ما يزول الإيمان بزواله وأن من العمل ما لا يزول الإيمان بزواله بخلاف المرجعة الذين يقولون أن العمل كله لا يؤثر في الإيمان وأن العمل مهما كان لا يزول الإيمان بزواله والمسألة الثانية زيادة الإيمان ونقصانه من قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص هذا الذي برئ من الإرجاء أما من قال الإيمان يزيد وينقص وقال العمل شرط كمان أو أن العمل لا يزور الإيمان من زواله العمل بالكلية فهذا عين إرجاء الفقهاء هذا عين إرجاء الفقهاء ونحن لا نحاكم الناس إلى مصطلحاتهم اللسانية حينما يقول أنا من أهل السنة والجماعة أو انا سلفي أو نحو ذلك من العبارات إنما نحاكمهم إلى المضامين والمعاني التي يحملونها لأن الأشاعر في القرن السادس كانوا يلقبون أنفسهم بأهل السنة والجماعة واشتهر هذا عنهم ومع ذلك أهل السنة والجماعة الحقيقيون الذين هم فعلا أهل السنة وأهل جماعة ما لقبوهم بهذا الاصطلاح وإنما لقبوهم بأشاعر لقبوهم بالأشاعر فتسمية الإنسان نفسه باسم معين سواء كان هذا الاسم حادثا أو كان هذا الاسم شرعيا لا يكسبه معنى هذا الاسم قالت الإعراب آمنا قل لم تؤمنوا مع أنهم قالوا آمنا قولهم آمنا لن يكسبهم مضمون هذا الاسم لأن حقيقتهم تخالفه قالت الإعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فكل من تسمى باسم شرعي من الأسماء الشرعية نحاكمه لا إلى لفظة الاسم وإنما نحاكمه إلى معنى ومضمون هذا الاسم الذي تسمى به إذا قال انا من المتقين نحاكمه إلى معنى التقوى لا نحاكمه في اللفظة إذا قال أنا مؤمن نحاكمه إلى لفظة ومعنى الإيمان ومضمون الإيمان إذا قال أنا من أهل السنة والجماعة نحاكمه على مضمونه معنى أهل السنة والجماعة على مضمونه معنى أهل السنة والجماعة فإن كان يقول بأصولهم ويقرر تقريراتهم في أبواب العقائد ولا يخالفهم في شيء من ذلك فنقول له أنت من أهل السنة والجماعة إذا قال انا أتبع السلف الصالحين وأنا سلفي نحاكمه إلى مضمون هذه العبارة هل يقول بأقوال السلف في أبواب الإيمان في أبواب القدر في أبواب الأسماء والصفات في أبواب الإلهيات إذا كان يقول بهذه الأشياء نقول له نعم أنت على طريقة السلف الصالحين أما إذا كان يخالفهم فنقول له تسميتك هذه زورا وبهتانا وأن تلس من السلف في, ش... من في شيء نسينا أن نبين منها بطريقة أهل, س... أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان والإسلام وكنا قد بينا قبل قليل أن المرجئة يجعلون الإسلام والإيمان شيئا واحدا أهل السنة والجماعة في باب الإسلام والإيمان يفرقون قد قال الميمون سألت الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين الإسلام والإيمان قال نعم قال قلت له فبأي شيء تذهب قال بعامة الأحاديث الدالة على ذلك ثم قال الإمام أحمد رحمه الله روى حديث لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن مع أن الزان مسلم ونفي عنه هنا اسم الإيمان وتقدم معنا أن هذا النفي المقصود به المقصود به نفي, نفي الإيمان الواجب فاحتج الإمام أحمد بهذا الحديث على التفريق بين الإسلام وبين الإيمان وهناك أحدث أخرى أيضاً تدل على الفرق بين الإسلام والإيمان كحديث أبي حريرة وحديث عمر رضي الله عنهما في حديث جبريل المشهور حديث أبي حريرة متفق من علي حديث عمر امترض به مسلم في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام وعن الإيمان فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله Sóaman الله الشهادة أن لا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا بينما فسر الإيمان عليه الصلاة والسلام بقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وفي زيادة المسلم وحلوه ومره ففسر الإيمان بغير ما فسر به الإسلام في هذا الحديث هذا يدع على أن الإيمان والإسلام عند أهل السنة والجماعة يفترقان يفترقان خلاف المرجعة والذي حققه الشيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله في الفتاوة وفي كتاب الإيمان أن الإيمان والإسلام يجتمعان حيناً ويفترقان حيناً يجتمعان حيناً ويفترقان حيناً في النصوص السرعية في النصوص الشرعية فحينما يجتمعان في نص واحد يختلفان في المعنى حينما يجتمعان في نص واحد يختلفان في المعنى فيكون الإيمان للباطل لأعمال القلوب ويكون الإسلام لأعمال الجوارح الظاهرة كحديث جبريل عليه السلام فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإيمان القلب بهذه الستة بأركان الإيمان الستة الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وفسر الإسلام لأعمال الجوارح شهادة أن لا إله إلا الله وهذا باللساب ويقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا قال وإذا افترق بل كل واحد منهما على الآخر إن افترق أي كان كل واحد منهما في نص اجتمع في المعنى في هذه الحالة والدليل حديث ابن عمر في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وفي ريواتنا صوم رمضان والحج وفي حديث وبد عبد القيس المتفق عليه الحديث أبي جمرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوبد عبد القيس أتدرون ما الإيمان بالله, بالله وحده؟ قالوا قلنا الله ورسوله أعلم قال الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاه وأن تؤدوا خمسا من المغنم ففسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث آخر معي. فسر هنا الإيمان بما فسر به الإسلام في إحديث آخر وفي قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون, الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا جمع هنا في هذه الآية بين الأمرين في تعريف الإيمان جمع بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفسرة في بعض الأحاديث بأنها الإسلام وجمع بين وجل القلب والذي هو الإيمان والذي فسر في أحاديث أخرى على أنه الإيمان في حديث جبريل المشهور وهذا تقرير الحسن من شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله أن الإيمان والإسلام يجتمع في نص واحد دل كل كان, كل لواء كان لكل واحد منهما معنا منفصل وأنهما إذا ذكر في الصين مختلفين دل كل واحد منهما على الآخر هذا بالنسبة للنصوص الشرعية أما بالنسبة لما يقوم في قلب العبد فإن الإيمان معنا أخص من الإسلام فإن الإيمان معنا أخص من الإسلام من حيث الجملة وإلا فالأصل أن كل مسلم الأصل أن كل مسلم مؤمن هذا من حيث الجملة لكن إذا أتيت إلى تمحيص العباد في كمال تصديقهم وفي انقيابهم وتسليمهم وخضوعهم للنصوص الشرعية فهناك إسلام في الظاهر وإيمان في الباطل اسلام في الظاهر بالجوارح وإيمان في الباطل بتصديق العبد ومعرفته لما جاء عن الله عز وجل وعلى هذا يؤمن قوى الله تعالى قالت الإعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بنعنى أنه بالنسبة لما يقوم في في في لأعمال العبد تجاه رب العالمين هناك مؤمن وهناك مسلم هناك مؤمن وهناك مسلم فالمؤمن هو الذي خضع قلبه وخشع لله عز وجل وخضعت جوارحه وعملت بطاعة الله عز وجل المسلم هو الذي انقاد بجوارحه هو الذي انقاد بجوارحه لكن قلبه إما أنه عذيم الإيمان بالكلية كحال المنافقين فإنهم أسلموا ظاهرا وكفروا باطلا لديهم إسلام في جوارحهم ولديهم كفر ونفاق في قلوبهم أو أن يكون ناقص الإيمان كحال العصاد هو مسلم في الظاهر وناقص الإيمان أو أن يكون مسلما في الظاهر وتام الإيمان في قلبه وباطله أما بالنسبة لما يرى بالنسبة للخلق هذا بالنسبة لتجاه الخالق تبارك وتعالى أما بالنسبة للخلق فإن الإيمان عندهم قول وعمل يزيد ويمقص هذا فيما يقرره أهل العلم في مسمى الإيمان فيما بينهم أما باتجاه الله عز وجل فهذا كما سبق بيانه قبل قليل أما بالنسبة للخلق فيما يقررونه من معاني الإيمان فإن كل طاعة الإيمان سواء كان طاعة قلبية أو كان طاعة قولية أو كان طاعة عملية بالجوارح فإنها كلها إيمان بالله عز وجل تزيد الإيمان وبالمقابل كل معصية تقدح في الإيمان سواء كانت معصية قلبية بكره أحد المؤمنين أو ظهب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت معصية قولية بالاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالصالحين او السب والشتم واللعان أو كانت معصية عملية بالجوارح ك الزنا وكشرب الخمر وكالسجود للصنم ونحو ذلك فان هذه كل هذه هذه كلها تقضح في الايمان اما قدحا كليا فيزول الايمان بالكلية كما اغضب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يزول الايمان بالكليه والعياذ بالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث انس والذي نفسي بيدي لا يقن اجدر حتى اكون احب اليه من من ولده ووالده ومن الناس اجمعين او ان يكون قد جزئيا يقضح في بعض ايمانه لكنه لا يزول ايمانه بالكلية كان يبغض احد المؤمنين كان يبغض المؤمنين لا لغير سبب وانما يبغضه كان يبغضه لصلاحه مثلا رجل من الصالحين أبغضا هذا لا يزول إيمانه بالكلية لكن ينقص إيمانه. ينقص إيمانه وكذلك في الأقوال تقدح أقواله في إيمانه إما قدحا كليا فيزول الإيمان بالكلية كان يسب الله عز وجل العياذ بالله أو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يكفر الصحابة رضا الله تعالى عليهم ونحو ذلك أو أن يزول زوانا جزئيا ويقدح الإيمان قدحاً يقدح وتقدح المعصية في الإيمان قدحاً جزئياً كان يسب مسلما أو يلعنه أو يستمه أو أن يكون بذيئاً لساب أو يغتاب أو ينم أو يكذب في الحديث فهذا يقدح في الإيمان وينقصه لكنه لا يزيل الإيمان بالكلية وكذلك أفعال جوارحه وأعمال جوارحه من المعاصي إما أن تزيل الإيمان بالكلية كسجوده لصلم وسجوده لصليب وحكمه بغير ما أنزل الله وتشريعه بغير ما أنزل الله أو أن يزول الإيمان بعمله هذا زوانا جزئيا كان يزني أو أن يسرق أو أن يشرب الخمر أو أن يضرب ويبطش بغير وجه حق أو أن يقتل نفس حرمها الله عز وجل المسألة الثالثة من المسائل التي نازع فيها المرجئة أهل السنة والجماعة مسألة الاستثناء, في مسألة الاستثناء في الإيمان والمقصود من هذه المسألة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله وكان الإمام أحمد رحمه الله يستثني بل كان عامة أهل العلم من السلف المتقدمين يستثنون في إيمانهم يقول أنا مؤمن إن شاء الله بينما المرجئ بكل طوائفهم الكرامية والجامية وكلهم يقولون نحن لا نستثني في إيماننا نحن لا نستثني في إيماننا يعني الواحد منهم يقول أنا مؤمن فأي يقول إن شاء الله يقول أنا مؤمن لأنهم يرون أن الإيمان شيء واحد وطبق واحد كما سبق معنا فحينما يقول أنا مؤمن يقصد أنه تام الإيمان كإيمان جبريل وميكايل ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول أنا مؤمن ولا يستثني قالوا لأن الاستثناء في الإيمان شك فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شك فهو شك أو متوقف أو متردد ولأن الإيمان عندهم درجة واحدة فلا يمكن أن يكون إما مؤمن وإما كافر فلهذا يقول الواحد منهم أنا مؤمن بينما أهل السنة والجماعة يستثنون قال السفاريني رحمه الله ونحن في إيماننا نستثني من غير شك وغير ميني نحن في إيماننا نستثني يقصد نحن أهل السنة والجماعة وكذلك الإيمان أحمد رحمه الله قيل له تستثني في, في الإيمان قال نعم وكم من واحد من السلف فسوفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم وعبد الله بن المبارك قالوا وثابت عدم أنهم قالوا أنا مؤمن إن شاء الله والحقيقة هناك تفريق في مسألة الاستثناء بين الإنشاء وبين الاستدامة بين الانشاء والابتداء وبين الاستدامة ففي الإنشاء والابتداء لا يجوز الاستثناء ولا يقبل بمعنى إن إذا كان هناك شخص كافر إذا كان هناك شخص كافر قال له أسلم قال أسلم إن شاء الله هل هذا إسلام هذا لم يؤمن بعد وإنما هذا علق إسلامه بمشيئة بمشيئة الله عز وجل في الابتداء لا يقبل الاستثناء إذا جاء رجل قيل لا أقول لا إله إلا الله قال أقول لا إله إلا الله إن شاء الله فهذا لا يعتبر منه إسلاما ولا إيمانا ولا تعصمه دمه ولا ماله ولا عرضه إذا كان كافرا وأراد أن يدخل في الإسلام لا يصح الاستثناء في الابتداء أما إذا دخل في دين الله عز وجل ونطق شهادة الحق بقطع ويقين فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من غير أن يدخل فيها شكا أو استثناء ثم بعد ذلك سئل عن إيمانه وقالوا له كيف إيمانك فقال أنا مؤمن إنساء الله فهذا فهذا يصح هنا الاستثناء الصح هنا الاستثناء ويقبل وعلى هذا تحمل أقوال أهل السنة والجماعة من المتقدمين من السلف الصالحين في استثنائهم في الإيمان هما في مسألة استثنائهم في الإيمان قال الشيخ الإسلام تيمية يقصد بها مقاصد يكون الاستثناء في الإيمان في أحوال أولها أن يستثني في إيمانه حتى لا يمدح نفسه حتى لا يمدح نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه إذا قال أنا مؤمن وقطع يكون في هذا نوع تزكية للنفس والله تعالى قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن, بمن اتقى وقال عز وجل ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة فيقول أنا مؤمن إن شاء الله على وجه عدم التزكية لنفسه هذه حالة ثانيا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يدري ما يعرف له في المستقبل وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيقول أنا مؤمن إن شاء الله فهو لا يدري ما يعرف له في المستقبل فلا يقطع بشيء غيبي لا يعلم عنه شيئا ثالثا يستثني لأنه لا يدري على ماذا يموت لا يدري على ماذا يموت قد يموت على الإيمان وقد يموت على الإسلام فيعلق الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم بحال العباد رابعا يستثني لأنه لا يعلم حقيقة الأمر عند الله عز وجل هل تقبل الله إيمانه أم لا إنما يتقبل الله من المتقين فهو حينما يقول أنا مؤمن كأنه يقطع لنفسه عند ذلك بالجنة لأن حينما يقول أنا مؤمن كأنه جزم وتيقن أن الله تعالى قبل منه فيقول إن شاء الله في معرض تفويض القبول إلى الله تبارك وتعالى أنا مؤمن إن شاء الله أي إن قبل الله عز وجل عملي لأنه لا يدري هل تقبل الله منه أعماله أم لا وفي أحوال أخرى لا يستثني إذا كان سُئل في ذلك في معرض الكفر والإيمان إذا قيل له أنت كافر أم مؤمن يقول أنا مؤمن واضح في معرض المقابلة بالكفر مع الإيمان هنا لا يستثني يقول انا مؤمن ويجزم بذلك ويقصد بالإيمان هنا الاسلام. يقصد بالإيمان هنا الإسلام كما سبق معنا في مسمى الإيمان والإسلام عند أهل السنة والجماعة أنهما إذا افترق دل كل واحد منهما على الآخر فيقول أنا مؤمن يقصد بذلك انا مسلم ويقول أنا مؤمن يقصد بذلك أنا مصدق بما جاء من عند الله عز وجل عامل بطاعة الله تبارك وتعالى ولهذا قال سيخة السلام ديمة رحمه الله الصحيح في هذه المسألة أن الاستثناء في الإيمان جائز ما قال واجب ولا قال محرم وإنما هو بحسب المقام الاستثناء في الإيمان جائز تارة يكون واجب أو يستحب له أن يستثني إذا كان في مقام دفع التزكية أو كان في مقام بيان عدم علمه بقبول الله عز وجل بعمله وطاعته وعبادته ويفزم إذا كان في مقام إثبات الإسلام لنفسه أو إثبات عقد الإيمان لنفسه ولهذا قال الاستثناء في الإيمان جائز جائز بحسب الأحوال والقرائن بينما المرجع قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان ومن استثناء في, في إيمانه فقد كفره العياذ بالله ولا تشك أن ماذا بأهل السنة والجماعة في هذا هو الموافق لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد؟ آه؟ آه هذا ذكرناه فيما سبق بينا أن العمل هذا اللفظ لم يريد عن السلح وإنما هو لفظة استقرائية كما ان لفظة الإرجاء لم تريد عن السلح وكما ان لفظة الجهمية لم تريد عن السلح والى غير ذلك وكما, وكما ان تقسيم التوحيد الى قسمين كما يقسمه الشيخ الإسلام من تيمية او الى ثلاثة اقسام كما يقسيمه كثير من اهل العلم توحيد اسما وصفات والناموة لم يريد عن السلح لكنه تقسيم استقرائي والتقسيمات الاستقرائية والاصطلاحات لا مشحة فيها عند أهل العلم إذا كان المعنى صحيحا نحن يهمنا المعنى نحن لا نتعبد الله بلفظ صحة أن, لفظ شرط أن العمل شرط في صحة الإيمان لا نتعبد الله بهذه الألفاظ وهذه الحروب وإنما نتعبد الله عز وجل بالمعنى ولهذا هذه العبارة أن العمل شرط صحة في الإيمان يعبر عنها أهل العلم في القديم والحديث بألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد حتى كتاب الله عز وجل عبر عن هذه اللفظة بآيات قرآنية الآيات التي تدل على كفر تارك الصلاة الأحاديث التي تدل على كفر تارك الصلاة الآيات التي تدل على كفر من حكم بغير ما أنزل الله هذه في الحقيقة تدل على أن العمل شرط صحة في الإيمان على ماذا؟ نعم هذا خلاف عند الأصوليين هل يشترط أن الشرط يتقدم المشروط أم لا يشترط وقد يكون ملازما له ومجانع كالنية شرط لصحة الصلاة وهي تقارن الصلاة مع تكبيرة الإحرام تقارن الصلاة مع تكبيرة الإحرام ومن شروط الصلاة ستر عورة ستر العورة هل يس كذلك طيب إن ستر عورته وكبر ثم نزع ثوبه استدامة ستر العورة داخل الصلاة ليس بشرط كيف من قال هذا من أهل العلم الدليل قول الله تعالى يا بني آدم اخذوا زينتكم عند كل مسجد اتفق المفسرون على المقصودة بهذه الآية ستر العورة في الصلاة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم وليس حاسق حاسق ليس على عاتقه منه شيء فيصلح عليكم بثوب في واحد ليس على عاتقه منه شيء فستر الاوره واستدامتها شرط من شروط صحه الصلاه طيب استقبال القبله اليس شرطا من شروط صحه الصلاه فإذا استقبل قبله وكبر تكبيره الاحرام ثم اعطى القبله دبرا هل تصح صلاته لا تصح بالاجماع ف قال الاصوليون ان الشرط يجب أن يتقدم على المشروط هذا في نظر هذا الكلام متكلمين حقائق الشرع تدل على ان الشرط احيانا يكون متقدما واحيانا يكون داخل داخل العمل نفسه وان الشرط احيانا يكون مستديما لاستدامه العمل يكون مستديما لاستدامه العمل الطاره شرط من شروط صحه الصلاه الإسلام شرط من شروط صحه الصلاه لكنه شرط يجب استدامته إلى أن ينتهي من صلاته وإلا لم تقبل صلاته عند ذلك الذين يقولون شرطك ما لعنون أنه لا يخرج من الإيمان بعمل أبدا بفعل أو بترك نعم عندهم بفعل أو بترك لا يخرج من الإيمان بعمل أبدا نهما فعل من أفعال لا يخرج من الإيمان وما ومع ومعما ترك من ثروك لا يخرج من الإيمان يقولون إلا ما نص الشارع على كفره هؤلاء فهذا قول مرجعات الفقهاء يقولون إلا ما نص الشارع على كفره فيقولون استدللنا بنص الشارع على كفره أن الإيمان قد انعدم في قلبه أما المسائل التي لم ينص الشارع على كفر فعلها فإنهم لا يعتبرونها كفرا ولا مخرجا من الملة فقط سب الدين والاستهزاء هو الذي عندهم يخرج من الملة من الأعمال قالوا لأن لأن الشرع نص على ذلك فعلمنا بنص الشرع أن الإيمان منعدم في قلوبهم فقط لكنهم لا يقولون ذلك في بقية المكفرات وهذا ذكر شيخ الإسلام ديمة رحمه الله كترك الصلاة جيد عندما يقول الخلاف بين السلف ليس في أن العمل من الإيمان أم لا الخلاف بينهم في قوة الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة من عدم كفره هذا لا يقول لا يكفر لأن, لأن الصلاة عمل الذين من السلف الذين يقولون أن تارك الصلاة لا يكفر لا يقولون لأن الصلاة عمل وتارك العمل لا يكفر كلا والدليل أنهم يكفرون تارك العمل في أشياء أخرى وفي أشياء أخرى الحكم بما أنزل الله أين الخلاف تشريعنا ما أنزل الله التشريع لا خلاف فيه أي من خالف أعطنا واحد من السلف الصالحين خالف في أن من سرع مع الله عز وجل لا يكفر ولا يخرج من المله. والله تعالى يقول أم لهم سركاء سرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لا خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم الخلاف بينهم في آية الألماء الحكم بما أنزل الله وفي مناط الكفر هنا وفي هذا الكفر أنه أكبر وأصغر ومتى يكون أكبر ومتى يكون أصغر نعم. من الأعمال التي تركها كفر إذا ترك الحد عند عمر رضي الله عنه وليا آن, أن الله أحمد وليا أن الله سأقول أن هذا تدين جماعة من السلف في هذا الباب جماعة من السلف يتدينون الله عز وجل بكفر تارك الحج وحتى الذين قالوا بعدم كفر تارك الحج لا يقولون لأن الحج عمل لا يقولون لأن الحج عمل وإنما يقولون لأن الأدلة لم ترتق عندهم في الدلالة على كفر تارك الحج فقط إذا ترجع عنده بناء على الأدلة وهو يقر بأن العمل شرط في صحة الإيمان وأن هناك من الأعمال ما يزول الإيمان بزواله كأصل متقرر ولم يكن استنتاجه مبنياً على هذا الأصل الفاسد فنقول لا إشكال في هذا وجدناها عند السلف السلف أليس أعمال سؤال اليس السلف كفروا الجامد بن صفوان <تصفيق> نعم نعم نعم نعم نعم <تصفيق> نعم يقولون لازمه لا لا لا لا نستدل باللازم, لا. لا لا باللازم. لا أنت تدري أن, الـ أن, الـ أن, المرجئة لم أن المرجئة لديهم مسائل خالفوا فيها أهل السنة والجماعة <تصفيق> لحظة أنا معك أهل السنة والجماعة خالفوا المرجئة في مسائل كل مسألة من هذه المسائل سموهم بها مرجئة هم مرجئة لأنهم يجعلون العمل ليس سرطا في الإيمان ولا يرى في مسمى لنا هل يخرج من الايمان بعمل حرام مرتبط بينه نوع العمل الذي يخرج به لك سجود سجود لا في خلاف لا في خلاف لا في خلاف وجهه العصر يقولون نعم يقولون ذلك هذا من أعزب أقوالهم يقولون حتى يستحل من تزوج امرأة أبي لا يكفرونه حتى يستحل حتى يقول أنا أستحل هذا الفعل بلسانه يقول يخبر عن في قلبي بلسانه غلط هذا الذي نقوله غلط هذا الذي نقوله وهو طاق ويزيح دائم في نحن لا نتكلم عن احوال معينه نحن نتكلم عن أصل السجود للصنة نحن لا نت... انت الان في الاعيان نحن لا نتكلم عن الاعيان نحن نتكلم عن اصل مساله السجود للصنة لبس الصليب رجل لابس الصليب كفر أم ليس بالكفر هم لا يقولون كفر قلنا هذا ليس بكفر هذا عمل لا نقول انه كافر الا اذا قال انا اعتقد ان عيسى قد طلب موجود هذا بينا الفرق بين مرجعة الفقار بين أهل السنة وأن أوضح فرق بينهم العمل أهل السنة والجماعة يجعلون جنس العمل شرط صحة في الإيمان الدليل على جنس العمل استقراء آيات الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لك قبل قليل هذه الألفاظ والمصطلحات نحن لا نتعبد الله بألفاظها وإنما نتعبد الله بمضامينها ومعانيها النافع نافع مولى عبد الله بن عمر قيل له إنا قواما يقولون نحن نقر بالصلاة ولا نصلي ونقر بالصيام ولا نصوم ونقر بالحج ولا نحج ونحرم نكاح الأمهات وننكحهم ونصلي إلى غير القبلة فقال نافع هؤلاء كفار أو قال لا يقول هذا إلا كاسر كفرهم نافع لا مع هؤلاء مقررين هؤلاء عارف مقررون. عارف هذا مقررون هذا نحن أنا أقول لك لن نحن لا نتعبد الله اترك جنس العمل هذه اترك جنس العمل أنا أقول أنه انه وكما انه يدخل الايمان يدخل الاسلام بقول وعمل يخرج من الاسلام بقول وعمل لا من الاسلام بالشك طيب من الايمان بمجرد الشتك. لا يخرج من الايمان بعمل او قول هذا هذا قياس جلي قول يخرج من الايمان مسألة الساب هذه المرجئة لديهم فيها مذهب خاص يستثنونها من بقية المكفرات كلها قالوا لأن هذه نص الشرع علي فاستدلوا بشهادة الله لهم بعدم الإيمان على أن الإيمان منعدم في قلبي حتى عند الأعيان هم يقولون هذا شهادة الله على كفره دليل على انعدام التصديق في قلبي والانعدام المعرفة في قلبي وهذا أيضاً باطل <تصفيق> الآيات لم تسهد بالعدام التصديق والمعرفة في قلبه يخرج العبد من الإسلام بالكلية وإن كان في قلبه تصديق ومعرفة لله عز وجل وهذا بقرره الشيخ الاسلام تيمي رحمه الله في مواضع من الفتاوى <تصفيق> ان التصديق والمعرفة وإن كان باقيان يخرج العبد أيضاً من الإسلام والإيمان ألم يقول الله تعالى للصحابة رضوان الله تعالى عليهم يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا الصاتح فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون قال البخاري باب من حبط عمله دون ان يشعر حبوط العمل كفر لا يحبط العمل الا بذوال ايمان بالكلية لا. قال الله تبارك وتعالى فمن يدف وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة لا. هذا له هذا له توجيه عند اهل العلم هذا دليل له معارض جمعان العنب بينه وبين غيره من الأدلة بعضهم قال من ترك صلاة العصر حتى خرج وقت وكفر وهذا بذب طائفا من الصحابة أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها بلا عذر كافر خارج من الملة فيجعل الحديث على عمومه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وتارة يقولون أن هذا خاص بحبوط العمل ذاته أي وإن صلى صلاة العصر هذه فهي حابطة لا يتقبلها الله عز وجل منهم على قول طائفة من الصحابة خرج من الملة على قول طائفة من الصحابة خرج من الملة الراجح أن من ترك الصلاة الواحدة لا يخرج من الإسلام إذا صلىها فيما بعد بينا الفرق الفرق في العمل المرجعة الفقهاء اوضح اوضح علامات المرجئه اولاء انهم اخرجوا العمل من مسمى الايمان عمت عمت من هذا, هذا, هذا و... الذي اعترض عليه الشيخ اسامه تيمنا رحمه الله هذه مسألة اخرى هذه مسألة, مساله اخرى تنازع آه في اهل آه السنه والجماعه آه مع الم... مع, ال... مع المرجئه المرونه هذا شيء واحد هذه مسألة أخرى هذه مسألة أخرى مس... هذه أحد الفروت لكن ما هو أوضح فرط بين أهل السنة والجماعة وبين المرجعات البقاءة أوضح فرط في مسألة العمل حقيقة النزاع بين أهل السنة والجماعة أكثر الردود من السلف الصالحين وأكثر الكلام بين وبين المرجع في قضية الأعمال هذه أنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان طيب اذا استدبر القبله اذا قال اذا صلى مستدبرا القبله وقال له قبل من هنا فقال لا انا اصلي من هون فالمنظر بين الفعل والترك في الشرع ومد الى على هذا التفريق وايهما اشد الفعل ام الترك طيب هذا كان في خلاف عند المرجئه في خلاف لا لا في عندهم لا لا يفرقون يفرقون هم يقولون العمل سواء فعلا أو تركا لا يخرج من الإيمان بالكلية انا لا أريد أن أعف هذا المجلس عن تسمية أسماء فقط وإن لدي أسماء محفوظة من مرجعة العصر أحفظ عباراتهم مقالم لكنني أعف هذا المجلس عن ذكر الأسماء فقط آمين أنا أسألك سؤالا من قال تارك الصلاة لا يكفر لأن الصلاة عمل والعمل لا يخرج من الإيمان ومن قال تارك الصلاة لا يكفر لأنه لا يوجد دليل صريح في كفر تارك الصلاة عندك سواء هذان الشخصان أنا أسألك أنت هذان الشخصان نعم هذا فوق فاهد لأن هذا هو حقيقة الفرق بين اهل السنة والجماعة وبين المرجعة. هذا حقيقة الفرق بين اهل السنة والجماعة وبين المرجعة. الامام احمد كان مرجئا? الكبر fetched انا اسألك الامام احمد كان مرجئا? مالك كان مرجئا? طيب مالك واحمد كانت يقولان تارك الصلاة Jazz with a ref前- escort kufr- apa chef tyид? هذه içerية عن احمد اختار اكثر اصحابه. جيد. هل هؤلاء مرجئة? ما الفرق بينهم وبين المرجئة? طيب أنا أعكس لك القضية من قال أن المستهزئ بالدين كافر لأن الكفر عمل وكل من فعل عم... معص... عملا معصية فهو خارج من الملة وآخر قال لك المستهزئ بالدين كافر لأن الشرعة دل على كفر المستهزئ بالدين هما عندك سواء سواء الأول خارجي الاول قول الخوارج الذي يقول لك من فعل ما من المس... الاستهزاء بالدين كفر قال بنستهزئ بالدين كفر لان الاستهزاء معصيه والمعاصي مخرجه من الايمان المعاصي من, من الايمان نعم نعم الزين لا يخرج من الايمان في معاصي تخرج ومعاصي لا تخرج أنا أقول لك إذا قال لك قائل لحظة, لحظة لحظة لتفهم ما أقول إذا قال لك قائل أنا أقول لك مقالة هذا الرجل الذي قال لك هكذا أنا أعطيك تفصيله قال لك الاستهزاء بالديل معصية عملية والمعاصي العملية كلها مخرجة من المل أقول لك الآن كلها ضيئ طيب لماذا لا تقبل هذا في قول المرجع إذا قال لك المرجع أن تارك العمل كله غير خارج من الإيمان نجاوب عليه ما في شكال بدليل بدليلين قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومال الظالمين للأنصار من أنصار جيدة هذه النقاسات طيبة يعني تحرر كثير من المسائل نعم انعدم انعدم تلقائيا هذا واحد واضح وبين ما في شكل هذا ما في شك في هذا شكل بافي شكل يا طيب لعلنا ندخل في الكلام على الجهمية حتى نكمل ثم نرجع إلى هذه النقاشات مرة أخرى الأصل الخامس من أصول البدع شخص لعلنا نواجه النقاش لآخر المجلس الأصل الخامس من أصول البدع الجهمية قال عبد الله بن المبارك أصول البدع أربع أصول البدع أربع الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية قيل له فالجهمية قال الجهمية ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا موافق لتكفير الإمام احمد للجهمية أيضاً وتكفير سفيان الثوي وسفيان ابن عينة وغيرهم وجماعات من السلف كفروا الجهمية وجعلوهم فرقة ليست من فرق الإسلام أصلاً وجعلوا ليس أصلاً من الثنتين وسبعين فرقة على فرض صحة الحديث وثبوته فعبد الله المبارك لم ينفرد بهذا بل وفقه عامة السلف لأن حقيقة مقالة الجهم الكفر والجهمية لهم أصول بنوا عليها مذهبهم أول أصولهم جعلهم الإيمان هو التصطيق القلبي أو معرفة القلب فقط هذا أول أصل من أصول الجهمية الإيمان عندهم هو معرفة القلب والكفر عندهم هو الجهل فقط الكفر عندهم هو الجهل فقط وعند الجميع أعمال القلوب ليست داخلة في الإيمان ليست جزءا من الإيمان أما أعمال الجوارح فهذا واضح عندهم ومستقر عندهم أنها ليست من الإيمان أصلا فعندهم الساجد للصنف وساب الله وساتم الرسول والمستهزئ بالدين وتارك جميع العبادات والطاعات والمتكلم, والمتكلم بأفجر الفجور مؤمناً تام الإيمان ما دام هو في قلبه مقر بلا إله إلا الله مصدق بالإيمان في أصف قلبه واحتدوا لهذا بأحاديث الشفاعة التي تكلمنا عنها قبل قليلة والتي جاء ذكرها في حديث أبي وريرة وفي حديث جابر وفي غيره أخرج ابن النار من كان في قلبه متقال ذرة من إيمان وقولهم هذا تنقضه وقائع الشرع أدلة الشرع ووقائع التاريخ أما أدلة الشرع فإن الله تعالى حكم على فرعون بالكفر مع أن الله تعالى أخبر أن فرعون كان مستيقناً بقلبه قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا وأبو لهب وأبو جهل وكفار قريش كانوا يعرفون الله عز وجل وكانوا مصدقين بأن الله تعالى هو الخالق الرازق وأنه هو الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا إن الله وإبنيس كان مصدقا بالله عز وجل وعالما بعظيم قدرة الله تعالى بل إنه طلب من الله عز وجل أن يمهله قال فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين وأقسم بالله قال فبعزتك لغي أنهم أجمعين فهؤلاء كلهم فهؤلاء كلهم عرفوا الله عز وجل وأصل التصديق بالله في قلوبهم موجود فيلزم على قول جاهم أن هؤلاء أن هؤلاء مؤمنون تاموا الإيمان لهذا قال ابن رحمه الله في نونية في بيان سناعة قوله وقبح كلامه قال قالوا وإقرار العباد بأنه, معبوده بأنه معبودهم ومنتهى الإيمان فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد أو تاني واسأل يهود وكل أقلف مشرك وكل أقلف مشرك عبد الصليب مقبل الأص... الصلبان واسأل ثمود وعاد بلسل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان واسأل أبا الجن اللعين أتمكر الخلاقة أم أصبحت ذا نكران أم أصبحت ذا كفران واسأل إمام كل معطل فرعون معقارون معهامان هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان فليبسروا ما من كافر هم عند جهم كامل الإيمان هذا قول جهم يقول لنا الإيمان هو المعرف وهؤلاء كلهم عرفوا الله عز وجل فهؤلاء عند الجهم إذن أكمل الناس إيماناً العياب بالله الأصل الثاني من أصول الجهمية القول بالجبر القول بالجبر وهذا يناسب أصلهم الأول وهذا يناسب أصلهم الأول أن في الأول كان إمام الموحدين كان إمام الموحدين وكفره عين الامتثال لأمر رب العالمين فيما قدره الله عليه هذا عقيدة الجهمية يرون الجبر أن الإنسان مجبور وتقدم معنا معنى الجبر وعقيدة الجبرية ورد أهل السنة والجماعة عليهم الأصل الثالث من أصول الجهمية نفيهم للأسماء والصفات معا نفيهم للأسماء والصفات معا فأول من أنكر أن الله تعالى مستوى على عرشه هو الجعد بن جرهام شيخ الجهم بن صفوات والجهم إن كان لم يلقى الجعد لكنه تلقى هذه المقالات من تلاميذ الجعد بن جرهام هو عاصره لكن لم يلقاه لقاء مباشرة فكانت الجهمية تنكر جميع الأسماء وتنكر جميع الصفات فيقولوا ليس بسميع ولا بصير وليس له يد وليس له عين وليس له وجه والعياذ بالله إلى غير ذلك من نفي الصفات التي نفوها والأسماء التي نفوها عن ربي العالمين وكان مبتدأ نفيهم في مسألة العلو والاستواء كان هذا أول أمرهم ومن هذه المسألة بنوا أصرهم الفاسد كله في إنكار جميع الأسماء والسباب وذلك لفساد في التصور عندهم قالوا إذا كان الله مستوي على عرشه فمعناه أنه في السماء وإذا كان في السماء فمعناه أنه في جهة في جهة العلو والجهات عندهم مخلوقة والجهات عندهم مخلوقة ولهذا أنكر العلو وأنكر الاستواء أنكر العلو وأنكروا الاستواء بزعمهم أنهم يريدون أن ينزه الله عز وجل عن أن يحيط به مكان أو أن, يكون في أو أن تحده جهة من الجهات هكذا زعمه هكذا صور لهم الشيطان وما علموا أن الجهات والمكان هذا في الكون الذي خلقه رب العالمين هذا في الكون الذي خلقه رب العالمين هذا نقوله نحن في الأرض الجهات هذه نتحدث عنها نحن في الأرض نقول الأعلى والأسفل واليمين والشمال وهكذا أما الله تبارك وتعالى فإنه عال سبحانه وتعالى علوا مطلقا علوا قدر وعلوا قهر وعلوا شرف ومكانة ومنزلة وعلوا ذات سبحانه وتعالى ولهذا أنكروا صفة الاستواء لأن الاستواء من معانيه العلو والارتفاع وأن الله في السماء وهم لا يقولون بذلك فقادهم ذلك إلى أن يمكنوا الاستواء جملة وتفصيلة وفسروا الاستواء بالاستيلاء قالوا استوى أي استولى ورد عليهم أهل العلم لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه واستدراك على الشرع فيما قرره الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى وهم يقولون الرحمن على العرش استولى أكانهم أبلغ وأفصح وأعرض وأعلم برب العالمين من نفسه سبحانه وتعالى لماذا إذا كان الله عز وجل يقصد بالاستواء الاستيلاء لماذا لم يقل الرحمن عن العرش استولى لماذا يحذف الله تعالى حرفا حتى يأتي الجعد والجهم ليكمل هذا الحرف الناقص في كتاب الله عز وجل والعياذ بالله ثم إن العرب لا تفسر الاستواء بالاستيلاء في لغتها ولا يعرف في لغة العرب تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا لا يوجد أصلا في لغة العرب وهذا دليل آخر على فساد قولهم وجهلهم ولهذا رد عليه ابن قيم رحمه الله تعالى لما قال أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواه وكذلك الجهبي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان قال استوى استولى وذا من جهله لغة وأقلا ما هما سيان نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان أما أهل السنة فقال الاستواء على معناه الذي جاء في كتاب الله عز وجل بأربع بعانه هي الصعود والارتفاع والاستقرار والعلو وحكاها أربعا ابن القيم رحمه الله في نونيته فقال ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد على وقد ارتفع الذي ما فيه من نكراني وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكواني حكى من قيم رحمه الله أن الاستواء جاء في كتاب الله عز وجل دائرا على هذه المعاني الأربعة الصعود ثم استوى إلى السماء أي صعد إليها سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخال والاستقرار الرحمن على العرش استوى العلو ثم استوى قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء أي على سبحانه وتعالى عليها والارتفاع وهو ضرادف لمعنى العلو كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استواء وأما صفة العلو فالصحيح أن أبو الحسن الأشعري كان يثبت هذه الصفة كان يثبت هذه الصفة مع صفة الاستواء وكان هذا في آخر حياته حينما كتب كتاب الإبانة وقرر فيه جملة من أصول أهل السنة والجماعة ونقل أبو حديثة وغيره من أهل العلم إجماع السلف على كفر من أنكر أن الله تعالى ليس مستويا على عرشه نقل على هذا الإجماع ولا يقول أحد من السلف الصالحين أن الله ليس بمستوين على عرشه بل عبارات الصحابة كابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمر وعمران بن حسين وغيرهم, وغيرهم, وغيرهم كلها تدل على أن الله تعالى مستوين على عرشه كلها تدل على أن الله عز وجل مستوى على عرشه لفظا ونصا ومعنى وأما آيات الكتاب فهي أشهر من أن تذكر فقد ذكر الله تعالى في مواضع سبعة من كتابه العزيز وابن قيم رحمه الله ذكر هذا الإجماع الذي نقل أبو حنيفة فقال وكذلك النعمان قال وقبل وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان من لم يقر بأنه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان ويقر أن, العر ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه حقائق الأذ... هواجس الأذهان فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيانه فنقل الإجماع على أن من أنكر الاستواء وأنكر علو الله عز وجل أنه كافر خارج مارق من الملة والعياذ بالله والجهب يقول لم يستويه وفي نفس الوقت الجهم لا ينكر فقط الصفات بل ينكر حتى الأسماء حتى اسم السميع والبصير الجهم ينكره ينكرهما حتى أن الجهم قاتله الله عليه من الله ما يستحق كتب في ستارة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم والعزيز بالله. حرف القرآن لينصر بدعته الآية أصلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكتب ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم يريد أن يبدل كلام الله والعياذ بالله وهذا من كفره وهذا من كفره وهذا من ضيقه من آيات الصفات هو لديه حرج وضيق عظيم تجاه الآيات التي فيها الصفات الله تبارك وتعالى وأنها صفة الرحمن جل وعلا المعتزلة أفسد عقيدتهم في باب الأسماء والصفات الجهمية المعتزلة في أول الأمر أول نشأتهم لم يكنوا ينكرون الأسماء الصفات. أول ما كان كانوا قضيتهم كلها منحصرة في مسألة المنزلة بين المنزلتين وأن العاصي وأن مرتكب الكبير خرج من الإيمان لكنه لم يدخل في الكفل ويقولون وخالد مخلد في النهر أما عقدتهم في الأسماء والصفات في أول الأمر كانت سليمة حتى جاء هذا الجهمي الخبيل الجامبر ابو صفوان وقبله الجعد بن درهم فافسدوا على المعتزله بكثره المناظرات التي وقعت بينهم ان وقعت بينهم مناظرات طاحنه فافسدوا عقيده المعتزله فصار المعتزله كرد فعل لهذه المناظرات اثبتوا الاسماء فقط وانكروا جميع الصفات اثبتوا الاسماء لكي لا يكذبوا بالقران اثبتوا الأسماء لكي لا يكذبوا بالقران لكنهم أثبتوها أسماء مبهمة لا مآني لها يقولون سميع بلا سمع والعياذ بالله بصير بلا بصر والعياذ بالله عليم بلا علم قدير بلا قدرة أثبتوا الأسماء كألفاظ أثبتوا الأسماء كألفاظ ونفوا جميع الصفات المعتزلين نفوا جميع الصفات المعتزل أثبت الأسماء فقط الجامعية أنكروا أسماء وصفات معا المعتزل أثبت الأسماء فقط ونفوا جميع الصفات جاء بعدهم الأساعرة وكان منهم أهل حديث وكان منهم أهل حديث أي علماء بالحديث وكانوا يسمعون مقالات أهل الحديث وإثباتهم للأسماء والصفات جميعا أيضا دخلوا مع المعتزل والجامعية في مناظرات طاحنة فقادهم هذا الأمر إلى أن يثبتوا الأصماء كلها كما كالمعتزلة وأثبتوا سبع صفات فقط أثبتوا سبع صفات فقط وقالوا هذه السبع صفات أثبتناها لا بالنقل لأن السمع عندهم المسموعات عندهم دلالات وظنية قالوا أثبتنا هذه السبع صفات لأن العقل أثبتها لله يثبتها لله عز وجل يستحيل أن يكون, أن يكون الله ميت فلابد أن تكون الحياة صفة له ونحو ذلك فأثبتوا سلع صفات فقط أثبتوا سلع صفات فقط جاء بعدهم الماتوريدية فزادوا صفة ثامنة أثبتوها الماتوريدية أثبتوا ثمانية صفات فقط جاء بعدهم المفوضة أيضا دخلوا في مناظرات طاحنة مع أهل السنة والجماعة الذين يثبتون جميع الأسماء والصفات لله عز وجل ودخلوا في مناظرات طاحق مع الجهبية الذين انكرون اسماء الصفات معا ودخلوا في مناظرات مع المعتزل الذين يثبتون الأسماء وانكرون الصفات كلها ودخلوا في مناظرات مع الأشائر الذين يثبتون الأسماء وسبع الصفات فقط فتحيروا وقالوا نحن نثبت جميع الأسماء والصفات ولكن نفوض معناها وكيفيتها لله عز وجل والتفويض كما يقول الشيخ الإسلام من ديمة رحمه الله شر من التعطيل لماذا شر من التعطيل المعطلة والمقصود بالمعطلة المؤولة التعطيل عند السلف أو عند أهل العلم يرادف التأويل المعطلة هؤلاء عطلوا حقائق المعاني وأولوها لمعاني أخرى معي يقولون ويبقى وجه ربك يقول مقصود بالوجه الذات هؤلاء من الأشاعر والمعتزلة والجهمية يقولون المقصود بالوجه هنا الذات هم لا يقولون كلمة وجه لا معنى لا يقولون لها معنى لكنه ليس المعنى الظاهر وإنما معنى آخر المقصود به ليس الوجه المعروف معنى عند الناس وإنما المقصود بالوجه هنا الذات واليد المقصود بها القوة أو النعمة اليد المقصود بها القوة أو النعمة عند الأساعر والجهمية والمعتزلة والعين المقصود بها الرعاية والحظم هذا عند الأساعر والجهمية والمعتزلة هم لا يقولون أن هذه الأوصاف لا مآني لها كلا يقولون لها معنى لكن معنى غير مراد ظاهره يؤولون المعنى ويعطلون المعنى الحقيقي المفوضة يقولون هذه الألفاظ لا ندرك معانيها وهذا شر من قول الأولين لسبب هذا يعني أن الله تعالى خاطب العباد بطلاسم هذا يعني قول المفوضة الذين قالوا نثبت الأسماء والصفات كألفاظ يقول له وجه يقول له وجه لكن لا أدري ما معنى الوجه له سمع هو سميع يقول نعم هو سميع لكن لا أدري ما معنى سميع يفوضون المعنى والكيفية معا يفوضون المعنى والكيفية معناه أن الله تعالى خاطب عباده بما لا يفهمونه ومعناه أن القرآن ليست بيانا لكل شيء ومعناه أنه ليس كتاب مبيل ومعناه أنه ليس كتاب عربي وفصيح جعبي مما تعرفه لغة العرب ومعناه أن الله تعالى خاطب العباد بطلاسب لا حقائق لها ولا معاني لها ولهذا قال أهل العلم التفويض شر من التعطيل أهل السنة والجماعة أهل الحق الذين صاروا على طريقة السلف الصالح فإنهم أثبتوا كل ما أثبته الله لنفسه من أسماء وكل ما أثبته الله لنفسه من صفات على المعنى المعروف في لغة العرب لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ليبين لهم والله تعالى قال كتاب فصلت آياته فهو مفصل ولماعاني واضحة معاني ألفاظ القرآن كل نفضة في كتاب الله عز وجل فإنها عندنا, العرب معلومة فإنها عندنا العرب معلومة المعنى فقال أهل السنة والجماعة نحن نفهم هذه الأسماء وهذه الصفات على معنى لغة التي خاطب الله بها العباد ما هي اللغة التي خاطب الله بها العبادasy لغة العرب فقالوا نفهم جميع الأسماء والصفات على مآنيها في لغة العرب فالوجه على معناه في لغة العرب الوجه المعروف اليد على معناه في لغة العرب اليد المعروفة القدم على معناه في لغة العرب الاستواء على معناه في لغة العرب العلو على معناه في لغة العرب الأصبع على معناه في لغة العرب اليد على معناه في لغة العرب السمع والبصر على معناه في لغة العرب العين والرؤية على على معناها في لغة العرب قال وأما الكيفية فلم يرد لها ذكر في كتاب الله أو في سنة رسوله كيف استوى هذا لم يرد له ذكر كيف على وارتفع لم يرد لهذا ذكر كيف ينزل في آخر الليل في كل ليلة لم يرد للكيفية ذكر إنما ذكر لنا النزول نحن نؤمن بما أخبرنا الله به نؤمن بأنه ينزل كيف ينزل هذا, يليق ب... هذا يعرفه رب العالمين لم يطلعنا الله تعالى على ذلك فنقول ينزل نزورا يليق بجلاله وعظمته واستوى على, الس... على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته ويقصر ويرى عباده رؤية تليق بجلاله وعظمته ويسمع خلقه سمعا يليق بجلاله وعظمته فنثبت جميع الأسماء والصفات ونفوض فقط كيفيتها ونفوض كيفيتها لأننا لا علم لنا بالكيفية لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله أما المعاني فلنا بها علم من لغة العرب التي أنزل الله تعالى بها القرآن العظيم الأصل السادس أو الخامس الرابع الأصل الرابع من أصول الجهمية أنهم أو أنهم ينكرون أن لله عز وجل ذاتا سبحانه وتعالى وإن كان هذا المبحث متعلق من الأسماء والصفات لكن نذكره لما يترتب عليه من ضلال عظيم ينكرون أن لله عز وجل ذاتا وبعضهم يقولون بقدم العالم وبهذا يثبتون أكثر من إله والعياذ بالله ويقولون الله لم يفعل شيئا لأن الله عندهم لا يفعل ليس بفاعل أصلا والعياذ بالله وإنما الله يخلق الأفعال التي تفعل بنفسها التي تفعل بنفسها أما الله عز وجل عندهم ليس بفاعل والعياذ بالله أيضا من أصول الجهمية فناء الجنة والنار معا فناء الجنة والنار معا الجهم, الجه الجهم يقول النار تفنأ والجنة تفنى ومن فيهما يفنى والله تبارك وتعالى يقول خالدين فيها أبدا والجهم يقول تفنى والله عز وجل يقول لا يذقون فيها الموت إلا الموتة الأولى الجهم يقول يموتون الله تعالى يقول خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود غير منقطع الجهم يقول ينقطع هذا العطاء فو في الحقيقة يكذب ويعارب آيات الكتاب جاء رجل من الجهمية اسمه العلاف تأثر بقول الجهم وآمن بكلامه ووجد فنظر أن الآيات تدل على أن الجنة لا تفنى وجد أن الآيات تدل والأحاديث تدل على أن الجنة لا تفنى وأن الذين في الجنة لا يفنون ولا يموتون فجاء بكلمة أصبحت أبحوكة قال تفنى حركاتهم لا يفنونهم لكن تفنى حركاتهم وابن القيم رحمه الله استهزأ به في منظومته في أبيات معناها فكيف بحال الذي رفع اللقمة ليأكلها ثم جاء موعد فناء الحركات يبقى هكذا وكيف بالذي قام ليضاجع حورية من الحوريات ففانيت الحركات وكيف بالذي مد يده لثمرة ليتداولها ففانيت الحركات هل هذا إكرام لأهل الجنة أن, يفنى أن تفنى حركته وهو على هذه الحالة هذا ليس الإكرام كيف يحول الله بينه وبين ما يستهيه والله تبارك وتعالى يقول وفيها ما تستهيه الأنفس وتلذ الأعين ويقول في الآية الأخرى سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لهم ما تقروا أعينهم وهو الآن يريد أن يتناول ثمرة فلا تقر عينه بأكل هذه الثمرة فتفنى حركاته ولهذا كان كلام العلاف أسوأ من كلام الجهم في الحقيقة هذه أصول الجهمية الخمسة أما منهم الجهمية أول من أنسأ وابتدع طريقة الجهمية الجعد بن وهو أول من أنكر استواء الله على عرشه وهو أول من قال فناء الجنة والنار وهو أول من قال الإيمان ليس بقول هو أول من قال الإيمان ليس بقول مرجعة الفقهاء أول من نشأوا فقالوا الإيمان تصديقا وقول جاء رعدة الكرامية فقالوا الإيمان قول فقل. جاء الجاهم قال ليس بقول أصلا هو فقط معرفة القلب وهذا هو الجعد من درهم <تصفيق> الذي أحدث هذه المقالة الخبيثة والذي قتله خالد بن عبد الله القسري الخليفة الأموي لأن الجعد كان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فصعد المنبر في يوم عيد الأضحى وكان الأمويون يخطبون خطبة العيد على المنبر فقال أيها الناس ضحوا ضحاياكم تقبل الله منكم فإني مضحم من الجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فنحره وشكروا على ذلك أهل السنة على الفسق الذي كان عند خالد بن عبد الله القصري إلا أنهم مدحوه وكانت هذه من أعظم ما يوصف به خالد بن عبد الله القسري وذكر هذا ابن قيم رحمه الله في نونيته فقال ولأجل لا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان سكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من من لله درك من أخي قرباني فذبح الجعد بن جرهم وقتله قتلا وأجمع أهل العلم في ذلك العصر على كفر الجعد لأن خالد أصلا لم يقتر الجعد إلا بعد أن تواطأت أقوال أهل العلم في زمانه على كفره الأهل العلم والسلف كفروا الجعد بن جرهم بعينه على مقالات هذه التي قالها ثم انتحن بعد ذلك عقيدة الجعد الجهم بن صفوان لقص عقيدة الجهم الجعد بن درهم ونشرها وبالغ في نشرها حتى نصب الطريق إليه وإلا كان النأولى أن تنسب الطريق إلى الجعد لكن لأن الجهم أكثر من نشرها وبالغ في نشرها وكان يرحل في الآفاء في نشر عقيدة الجعد بن درهم فنسبة التجاهم إليه فنسب التجاهم إليه ثم جاء بعد الجه الجهم بن صفوان بشر المريسي أبو عبد الرحمن بشر بن غياذ المريسي كفره أيضا علي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي وجماعة من السلف لأنه قال بما يقوله الجهم ابن صفوان وبشر بن المريسي بلية من البلايا العظمى في ذلك الزمن لسبب أن بشر كان من أفقه الناس حتى عد من كبار الفقهاء في زمانه وكان شديد الذكاء فبذل من أن يوظف ذلك في نشر دين الله عز وجل وظف ثقهه وعلمه كان عالما ومسهود الله بالعلم بين آل زمانه لكنه استخدم هذا العلم في نشر عقيدة الجهم والعيام بالله ولهذا كان سره مستطير وكتب الداري الإمام الداري من رحمه الله نقبه على بنشر المريسي وذكر في ذلك آيات وأحاديث وأقوال للسلف في الرد على بنشر المريسي ثم جاء ذلك أحمد بن أبي دؤاد أحمد ابن فرج ابن أبي دؤاد أبو عبد الله فتلقى من بشر المريسي عقيدة الجهد ابن صفوان كاملة وكان ضرر أحمد بن أبي دؤاد على هذه الأمة من ناحيتين الأولى أنه أوتي فقها فكان معدودا من الفقهاء الثاني سلته الوطيدة بالسلطان بالخليفة المأمون فاستعمل هذين الأمرين فاستعمل هذين الأمرين في نشر بدعة الجهل وفي نفس الوقت في محاربة عقيدة أهل السنة والجماعة بقوة المناظرة بالكلام وبقوة السيف والسلطان فمن لم يقر له بالمناظرة قرره بالسيف والسلطان فكان أولا يناظر أولا هذه طريقة الخبيث أحمد بن أبي دؤاد كان أولا يأتي بالعالم من أهل السنة والجماعة يناظره بين يدي المأمون إن اقتنع بالمناظرة ترك إن لم يقتنع بالمناظرة أقنع بالسيد فإن أجاب كما أجاب علي بن المدينة ويحي بن وعين من السلف تحت الإكرار فإن أجاب ترك إن أجاب وقال القرآن مخلوق وقرر ذلك ترك إن لم يجب قتل كما قتل جماعة من السلف الصالحين وكان يمتحن الناس بالقول بخلق القرآن فكل من أجاب ترك وكل من أبى قتل إلا إثنين أو ثلاثة من أهل العلم الذين سلمهم الله عز وجل من سيف المأمون كعبد العزيز الكناني وكالإمام أحمد ابن حمل عليهم رحمة الله فإنهم ثبتوا في هذه المحنة وكان في ثباتهم سببا في تقرير هذه العقيدة السحيحة السليمة بأن القرآن كلام الله صفة رب العالمين منزع غير مخلوق والله ربي لم يزل متكلمة وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا واخبارا بلا نقصان ثم أصلحت هذه العقيدة بفضل الله عز وجل ثم بثبات هؤلاء إما مستقرة عند المسلمين وعند المؤمنين أن القرآن كلام الله منزع غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وبهذا نكون قد انتهينا من أبرز أصول المبتدعة والله أعلم صلى الله وسلم على نبيه المحمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إن كان هناك من سؤال وين شخ محمد جاي طيب الصوفية أقرب إلى الجهمية لأن الصوفية أولا ينفون الصفات جملة وينكون كثيرا من معاني الاسماء ثانيا نشترك الصوفيه مع مع الجهم في الحلول والاتحاد فإن الجهم أيضا أخذ عقيده الحلول واخذ من الاتحاد او من الجعد والجعد اخذ عقيده الحلول والاتحاد من ابان ابن سمعان وابن سمعان اخذ عقيده الحلول والاتحاد من لبيد بن اعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فالصوفيه يؤمنون بالحلول والاتحاد وان الله تعالى يحل في المخلوق العياذ بالله أو يتحد مع المخلوق والعياذ بالله ونحو ذلك من العبارات أيضا الصوفية يشتركون مع الجهم في رفع التكليف عن العباد أن الإنسان يصل هذا كلام الجهم أصلا أن الإنسان إذا وصل درجة كمال الإيمان لم يحتاج بعد ذلك إلى صلاة وصيام وحج وزكاة وهذا متفرع من إخراجه للعمل عن المسمى الإيمان أصلا يقول هو ليس محتاج لعمل ما دام التصديق في قلبه فإيمانه كإيمان جبريل وميكائل وهذه عقيدة بعض المتصوفة الذين يقولون أنه يصل درجة اليقين وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين قالوا اليقين هذه منزلة من علو الإيمان وكماله إذا وصل إليها ارتفعت عدو التكاليف الشرعية والعياذ بالله ويستحلون المحرمات بدعوة أن الإسلام في ظاهر وباطن وأول من اخترع قضية الظاهر والباطن هم العبيديون الذين يسمون بالفاطميين فقالوا أدلة الكتاب والسنة لها ظاهر ولاها باطن فيزني والعياب بالله فتقول له أنت تزني فيقول أنت بالنسبة لك زنا بالنسبة لدي ليس بزنا بالنسبة لدي هذه هذا تعبد لله عز وجل باللذة والبتعة أنت لم تصل إلى هذه المرتبة والدرجة بعد والعياب بالله إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة الموجودة عند, عند المتصوّثة إضافة إلى ما أدخلوه بعد ذلك من شرك هذا أيضا أثر من أثار عقيدة الجهم لأن الجهم لم يعتني بتوحيد الألوهية أصلا الجهم كان يقرر توحيدا ربوبية لم تكن له أدنى عناية بتوحيد الألوهية فالذين تلقوا عقيدة الجهم مما تلقوه من الجهم بعفوا بابهم في الإلهيات فلهذا تجد عند المتصوف كثيرا من الشرك دعاء لغير الله استغاثة بغير الله حلف بغير الله طواف القبور تمسح تبرك توسل وغير ذلك لأنهم تلقوا عقيدة من أصل فاسق وهو الجامب بن صفوان عليه من الله ما يستحق الاستدلال بعقيدة الخضر ليس فيها مستدل من وجهين الوجه الأول أن هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس بحجة في شرعنا إلا إذا كان مسكوتا عنه في شرعنا وهذه الأشياء التي فعلها الخضر في شرعنا محرمة في شرعنا في ظاهرها محرمة فلا يجوز أن تقتل إنسان بالظنة بينما الخضر عالم مما أطلعه الله عز وجل عليه ثاني أن الصحيح أن الخضر نبي لأنه قال وما فعلته عن أمري أي أن هذا وحي أوحى الله تبارك وتعالى به إليه ولأن الله عز وجل قال لموسى عليه الصلاة والسلام آتيناه من لدنا علما فالله ومن الذي يؤتيه الله تعالى علما مباشرة الأنبياء بالوحي الصادر أما بقية البشر يتلقون عن الأنبياء تلقيا فالراجح أن الخضر عليه السلام كان نبيا أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يقتل هذا الغلام لأن الله تعالى أعلم الخضر أن هذا الغلام ان كبر فسيكون كافرا وسيكون سبباً في شقاء والدين وعلم من خرق ولما خرق السفينة أعلمه الله تعالى أن من وراء البحر ملكاً يأخذ كل سفينة غصبة وكذلك الجدار لما ابتناه بعد أن إنهدب أعلمه الله تبارك وتعالى بأمر اليتيمين وبالكمز الموجود في أصل هذا الجدار. فليس في ذلك أصلا استدلال ولا قياس وشريعتنا حاكمة على الشرائع السابقة كلها ابن القيم لا يقول بفناء النار ابن القيم رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال بعد أن ذكر أقوال المتعارضة فيه سفيان كان يقول بفناء النار لكن قيم لما ذكر الأقوال المتعارضة في مسألة الفناء قالوا أما ان سألتم عن قولنا في هذه المسألة الكبيرة, الكبيرة التي هي أكبر من الدنيا وما فيها وأين انتهى قولكم فيها فنقول انتهى قولنا فيها عند قول الله عز وجل وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها فما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مدامة السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد فعلق الأمر بإرادة الله عز وجل فلم يقل هو لم يجزم جزما بفناء النار وإنما لما سئل قرأ الآية فقط مع أن الصحيح أن النار لا تفنى هذا هو الراجح الذي دلت عليه أدلة الكتاب وأدلة السنة من ذلك قول الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وهذا يفيد الاستمرارية وليس هناك دليل يقطع هذه الاستمرارية وقوله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وهذا أيضا يفيد الاستمرارية في تبدير جلودهم بلا نهاية وقول الله تبارك وتعالى كلما خبت زدناهم سعيرا فدل على أن هذه النار لا تخفت أبتا كلما انخفضت زادها الله تبارك وتعالى سعيرة. وقول الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا وقول الله عز وجل قال اخسأوا فيها وقال إنكم مكثون لما قالوا ونادوا يا مالك, يا مالك ليقضي علينا ربك هم أرادوا الفناء أرادوا لم يريدوا دخول الجنة أرادوا أن يفنوا فقط ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك اجعلنا فناءا اجعلنا لا شيء كما جعلت الحيوانات وغيرها لا شيء اجعلنا ترابا ويوم عبد الظالم على يديه ويقول الكاثر يا ليتني كنت ترابا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ما قال ستفنون بعد قليل في آخر الأمر وإنما قال إنكم ماكثون وأيضا الحديث الذي في الصحيحين يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل, ويا أهل النار خلود فلا موت فهذا دال على أنهم لا يموتون وأنها لا تفنى فهذا هو الراجح أن النار لا تفنى ولا يصح نسبة هذا إلى ابن القيم رحمه الله بل ولا إلى شيخ الإسلام ابن تيبي رحمة الله عليهم أجمعين الباطنية أصلهم ملاحدة وهم العبيديون ويلقبون بالفاطنيين هم بالأصل ملاحدة وانتحلوا نحلة الإسلام طعناً في دين الله عز وجل ونهداً لخيرات وثروات المسلمين وإلا هم في الأصل ملاحظ لا علاقة لهم بدين الله عز وجل ولهذا كانوا يرتكبون المحرمات ويستحلون ما حرب الله عز وجل ويتركون الواجبات ويزعمون أنهم أولياء لله تبارك وتعالى والعياذ بالله طيب نرجع إلى المسألة التي ذكرها محمد قبل قليل في مساله الشفاعه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي اخرجنا من النار من, من قال لا اله الا الله وفي الحديث الاخرى الاخر حديث جابر اخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان وفي حديث انس في اخرج من النار من كان في قلبه ادنى ادنى مثقال ذره من ايمان هذا الحديث ليست فيه حجه لهذا لسبب أن هذه الأحاديث التي فيها عمومات لا تخلو من أمرين إما أن تكون عمومات لا مخصصة لها وإما أن تكون عمومات لها مخصص فإن كانت عمومات لا مخصصة لها فنحملها على ظهرها وإن كانت عمومات مخصوصة بأدلة أخرى فنعمل الأدلة المخصصة لها ونحن نعلم أن المستهزئ بالدين مسلم أم كافر تأثر خالد في النار يخرج منها خالد فيها نحن نعلم أن المستهزئ بالدين لديها أصل تصديق في قلبه والدليل أن الذين كفرهم الله عز وجل في غزوة تبوك لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء أنزل الله تعالى ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب الذين قالوا كنا نخوض ونلعب فريقان فريق قالوها بصدق فعلا كانوا يقصدون الله واللاعب هم طائفة من الصحابة حتى أن أحدهم كان يتعلق بخطام نقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب يعني لم نقصد لم نقصد الاستهزاء بالدين يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ولا يجيب على أن يزينه ولا يزيد على أن يقول أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون؟ وفريق آخر قالوا إنما كنا نخوض ونلعب كذباً يقصدون به الاعتذار وهم المنافقون الشاهد أن الذين قالوا هذا سدق قالوا إنما كنا نخوض ونلعب صادقين أنهم كانوا يقصدون الله واللعب أكثرهم الله أم لم يكثرهم؟ أكثرهم الله عز وجل هل في قلبهم نفقاد من إيمان أم لا يوجد في قلبهم نفقاد من إيمان؟ ها؟ هنا نجيب بجوابين هنا نجيب بجوابين إما أن نقول أن من كفر إن عدم أصل الإيمان في قلبه وإن كان موجودا قبل ذلك فإن كفره يزيل كل إيمان في قلبه هذا جواب وإما أن نقول لديه متقال جرة من إيمان أو لديه أصل من إيمان في قلبه لكنه نقض هذا الأصل بالمكثر معي؟ إما نقول هذا وإما أن نقول هذا وكلاهما جوابان صحيحان وخلاصة الجوابين أنه أص... أن هذا الإيمان الموجود في قلبي لا ينفعه كما أن إيمان اليهود والنصارى لا ينفعهم النصارى يؤمنون بالله أم لا يؤمنون يؤمنون والمشركون يؤمنون بالله أم لا يؤمنون يؤمنون والدليل يقول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون لكن هل هذا الإيمان ينفعهم عند الله عز وجل لا ينفعهم إذن ليس كل من كان في قلبه مثقال ذرة الإيمان يدخل الجنة إذن هذه الأحاديث مخصوصة أم غير مخصوصة؟, مخصوصة مخصوصة بأحاديث أخرى مخصوصة بأحاديث أخرى أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله أو من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ممن لم يكفر ولم يشرك لأن الله تعالى قال في كتابه إن الذين, كذبوا بآي... إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط هذه الآية نصف أن الكافر لا يدخل الجنة فكذلك هذا الكافر هل يمكن أن يكون مع كفره لديه نوع إيمان؟ ممكن ممكن ممكن أن يكون مع كفره لديه نوع إيمان كالمشركون الذين قال الله فيه وما يؤمن أثبت لهم شيئا من الإيمان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي يؤمنون إيمانا ينقضونه بشركهم يؤمنون إيمانا ينقضونه ويبطلونه بشركهم أي أنه إيمان لا ينفعهم عند الله عز وجل فالكافر لا يدخل الجنة وإن كان لديه إيمان نقضه بكف بمكفر من المكفرات فإيمان هذا لا ينفع والمشرك لا يدخل الجنة لقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار مع أن الله تعالى أثبت لهؤلاء المشركين نوع إيمان في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشركون لكن لا يدخلون الجنة لا يدخلون الجنة وإن كان لديه إيمان في جانب وكفر في جانب لأنه من آمن بجزء وكفر بجزء كمن كفر بالجميع من آمن بجزء من الدين وكفر بجزء من الدين كمن كفر بجميع الدين ومن آمن برسول أو آمن بجميع المرسلين وكفر بواحد كمن كفر بجميع المرسلين ولهذا قال الله تعالى قال كذبت قوم نوح المرسلين لقد لم يبعد في ذلك الوقت إلا نوح لكن لما كذبوا نوحا كان تكذيبهم لنوح عليه الصلاة والسلام تكذيب لجميع الرسل تكذيب لجميع الرسل وبهذا نقول لا حج في هذا الحديث للمرجئ بحال من الأحوال فاضح؟ والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين